يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لستمؤمنا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لستمؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغنم كثير